يقول السائل من الإخوة من ابتلاه الله بمرض الأعصاب إذا لم يشرب الدواء فاحيانا بدون شعور يفعل أشياء لا تليق مع والديه فهل عليه إثم مع أنه إذا رجع وهدأت أعصابه يطلب العفو ليرضي والديه إن كان هذا التصرف الذي حصل منه يعد تصرفا لا يملكه ليس له فيه يد وانما تصرفا عن خارج عن ارادته ولا يملك ذلك فهو معفون عنه فهو معفون عنه واما اذا كان يملك ذلك او عنده من الوسائل او الاسباب ما يمنع حصول شيء من ذلك فالواجب عليه أن يتخذ ذلك مثلا إذا كان يعلم وقتا معينا اشتدت معه هذه الأعصاب فليحاول ألا يكون عند والدين في تلك اللحظة حتى تسكن أعصابه وتهدأ حالة, حاله فالحاصل أنه ينبغي عليه أن يجاهد نفسه مجاهده عظيمه ألا يكون شيء منه فيه اذى للوالدين أو رفع الصوت أو غير ذلك يجاهد نفسه على ذلك مجاهده تامه واما اذا كانت ثم امر حصل من غير يعني من غير ان يكون يملك في نفسه امر خارج عن ارادته فهو معفوا عنه يقول شيخنا بارك الله فيكم كيف يفعل من تعارض عنده طلب العلم والتفرغ له مع احتياج الوالدة له طلب العلم نفعه عائد للابن والوالدين والأسرة والبلد والحاجة إليه حاجة عظيمة جدا وخاصة إذا كان بلد الإنسان فيه الجهل فيه الجهل العظيم و. البعد عن السنة والجهل أيضا بالتوحيد، فإن العلم حينئذ يعتبر ضرورة، ولا بد أن ينتدب بعض الأبناء لحمل العلم الشرعي على أهله وحملته، وإذا كان عند الوالدين من يخدمهما. من إخوانه الآخرين ويقوم بالواجب فإنه يذهب لطلب العلم ويجتهد ما استطاع أن يسترضي والديه ويطلب رضاهما لكن لا ينزموا البقاء لأن حاجته وحاجة والديه وإخوانه إلى هذا العلم لخلاصهما من كثير من أمور المخالفة ولحاجتهما لمعرفة كثير من أمور الحق يقتضي أن ينتدب من يذهب ليطلب العلم الشرعي وأن يحصله يعود بالنفع على نفسه وعلى والديه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون نعم يقول أحسن الله إليكم قرابتي من أهل البدع، فهل أصلهم أو قرابتك من أهل البدع، وتسأل هل تصلهم أو تهجرهم؟ ما دام, باقي ما دام القرابة باقون على الإسلام وبدعتهم لم تصل إلى حد الكفر، فحق الاسلام باقي إضافة إلى حق القرابة. بل لو كان القريب كافرا فإن حق القرابة باق حق القرابة باق ولا سيما إذا كان يرجى في صلة القريب المبتدع أو القريب الكافر يرجى هدايته يرجى هدايته ويكون في ذلك تأليفا لقلبه حتى يعرف الحق ويعرف الاداب العظيمة والاخلاق الفاضلة التي دعت إليها الشريعة فالحاصل إذا كان يرجو في صلته لقرابته استصلاحا لهم ونفعا وفائدة فإنه يصلهم رجاء انتفاعهم واما إذا كان يخشى على نفس مضرة لضعفه علميا ولكثرة الشبهات عندهم ويخشى أن يكون ذهابه مضرة عليه هو في دينه فهذا مقام آخر ولهذا المسألة تنظر تنظر بحسب قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودر المفاسد نان يقول شيخنا أحسن الله إليكم بعض الناس ظلمة فإذا عفي عنه أو ترك اتقاه فحشه طغى وبغى وزاد في تعديه حيث يظن أن الناس يخافون منه فكيف يعامل مثل هذا النوع الأصل أن تعفو عمن ظلمك لكن الشريعة الشريعة جاءت بالعقوبات والعقوبات زواجر وإذا كان الشخص إذا تحري أنه إذا عفي عنه لا يزداد إلا شرا ولا يزداد الا أذى للناس فإنه تمضى فيها العقوبة ولا يعفى عنه فيها ردعا له وزجرا له وأيضا لأمثاله وحتى لا يتمادى كما أشار إلى ذلك السائل في سؤالهم فالحاصل أن الأصل هو العفو عمن أن تعفو عمن ظلمك لكن إذا كان هناك مقتضى شرعي ومصلحه شرعية يقتضيها الحال فلكل مقام مقال نعم هل دعاء الاستفتاح يقال أيضا في الصلاة النافلة أم خاص في الفريضة؟ دعاء الاستفتاح شامل لصلاة الصلاة الفريضة وصلاة النافلة بل إن صلاة النافلة ولا سيما قيام الليل خصت ب استفتاحات عظيمة ماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة باستفتاح قيام صلاة الليل نعم هل يقال دعاء الاستفتاح بصلاة التراويح مرة واحدة أم مع كل تسليمة بعضه للعلم يرى أن صلاة الليل تعتبر صلاة واحدة من أولها إلى آخرها فيكون الاستفتاح في الركعة الأولى يكون الاستفتاح في أول الصلاة في الركعة الأولى وما بعدها من تسليمات لا يستفتح فيها يرى ذلك بعضها العلم باعتبار أن صلاة الليل تعتبر صلاة واحدة فيستفتح في أولها فقط وبعضهم يرى أن الاستفتاح يكون في كل ركعة في نعم في كل تسليمه نعم. يقول من صلى مع الإمام التراويح وانصرف بعد الإمام الأول هل يدخل في أنه قام ليلة مع الإمام؟ لا يدخل لأن الصلاة لا تزال قائمة والإمام لم ينصرف وإنما تأخر وتقدم الإمام الآخر فلم ينصرف الصلاة لا تزال قائمة. فإذا أراد أن يحصل هذه الفضيلة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فليستمر حتى تنقضي الصلاة بركعة الوتر نعم. يقول هل تجوز زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا وبيّن العلماء رحمهم الله تعالى أن اتخاذ القبر عيدا يكون بالمعاودة المعاودة التي تكون بعود اليوم أو عود الأسبوع أو عود الشهر هذا من اتخاذ عيدا مثل شخص يقول كل يوم بعد العشاء مثلا أزور أو مثلا كل جمعة أو مثلا كل يوم عيد او مثلا وهكذا هذا كل من اتخاذ من اتخاذه عيدا فيدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا معروفا عن الصحابه ومن اتبعهم باحسان المعاوده والتكرار وانما الذي ينبغي ان يحرص عليه المسلم كل وقت وحين في الليل والنهار الاكثار من الصلاه والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونسأل الله الكريم لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا